وأثروا قولكم أو جهروا بش إنه عليم بذاته ألا يألم من خلق وهو اللطيف الخبيل هو اللطيف وإليك النصر آمين أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَيْهُسِلَ عَلَيْكُمْ عَاصِبًا أَسَتَعْلَمُ நிறக்க <muchas>